اللهم يا ربنا يا رحمان يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا من يقول للشيء كن فيكون يا من امره لا يرد وجوده لا يحد وكرمه لا يعد يا ذا النعم التي لا تحصى ابدا يا الله يا ذا القوه التي لا تغلب يا ذا العزه التي لا تقهر نسالك بعز نسالك بعزتك وجبروتك وكبرياءك ان تنزل نصرك على اخواننا في بلاد الشام اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن عنهم يوم قل المنين اللهم انصرهم يوم قل الناس اللهم لقد ضاقت عليهم الارض بما رحبت وتوالت عليهم النكبات وظنوا ان لا ملجا لهم منك الا اليك اللهم يا ود ود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف جرحاهم اللهم فك اسرهم اللهم اشف جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم آو طريدهم اللهم آو طريدهم اللهم آو طريدهم اللهم آمن روعاتهم اللهم أشبع جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تبعهم تحتيم اللهم الهنا الى من تكلهم الى عدو يتجهمهم ام الى عدو ملكته امرهم ان لم يكن بك علينا وعليهم غضب فلا نبالي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 او ينزل بنا وبهم غضابك لك المتبا حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا الله يا جيبا لمن جاء يا من يسمع الشكوى يا رافع القلب الواه يا من يعلم السر واخفى الله لا اله الا الله له الاسماء الحسنى إلى القربات نشكو اليك حال اخواننا وضعف حالهم وقلة حيلتهم وهوانهم على, وهوانهم على الناس وهوانهم على الناس وهوانهم على الناس انت رب المستضعفين وانت سيدهم ووليهم ومولاهم الى من تكلهم لا من نكله انت نعم المولى ونعم النصير اللهم انا نسالك في هذه الساعه المباركه وفي هذه الليله المباركه الا رحمتك اللهم ارحم اللهم اجبر كسره قلوبهم اللهم انزل عليهم نصرك وتأييدك وثباتك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرا قلوبهم اللهم ارحم ضعفنا في نصرتهم اللهم ابدل اللهم ابدل ضعفهم قوه وخوفهم امنا يا ذا الجلال والاكرام الهنا وسيدنا ومولانا لقد رفعنا اليك كف الضراعه ونحن موقنون اليك بالاجابه ونحن موقنون منك بالاجابه وانك قلت في كتابك ادعوني استجب لكم اللهم رفعنا اليك اكف الضراعه اللهم جعلنا يا كريم ويا منان في هذه الساعه ممن استجبت دعاءهم اللهم اجعلنا ممن استجبت دعاءهم اللهم اجعلنا ممن استجبت دعاءهم انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرما ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين